بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن كان رسول لا رسوله، والله يعلم إنك لا والله يشهد إن المنافقين لك. تَخُذُونَ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقبع على قلوبهم فهم لا يفقضون وإذا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ سبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ونؤوسهم ورأيتهم يصدون وهو تَنفَعُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَئِ see. لا خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقضون. يقول لا يخرجن الأعز منها الأبد ولله One الموت فيقول فيقول رب لولا أخذرتني إلى أجل قريب فأصدقا من الصالحين ولن يؤثر الله نفسا إذا جاء أجنبا والله